المكتوب السابع عشر ذيل ا ل ل م ع ة ا ل خ ا م س ة والعشرين عزاء بطفل باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده السيد الحافظ خالد يا أ خ ا ل آ خ ر ة العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ خ ي لقد المني كثيرا ن ب أ و ف ا ة طفلكم ولكن الحكم لله ف ر ض ا بقضائه والتسليم بقدره شعار ا ل إ س ل ا م أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يرزقكم الصبر الجميل و أ ن يجعل لكم المرحوم ذخرا ل ل آ خ ر ة وشفيعا يوم ا ل ق ي ا م ة وسنبين لكم و ل أ م ث ا ل ك م من المؤمنين المتقين خمس نقاط تشع بشرى س ا ر ة وتقطر سلوانا حقيقيا لكم ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى إ ن معنى ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ولدان مخلدون وسرها هو هكذا إ ن أ و ل ا د المؤمنين المتوفين قبل البلوغ سيخلدون في ا ل ج ن ة أ ط ف ا ل ا محبوبين بما يليق ب ا ل ج ن ة وسيكونون مبعث سرور أ ب د ي في أ ح ض ا ن آ ب ا ئ ه م و أ م ه ا ت ه م الذين مضوا إ ل ى ا ل ج ن ة وسيكونون مدارا لتحقيق أ ل ط ف ا ل أ ذ و ا ق ا ل أ ب د ي ة للوالدين وهو حب ا ل أ ط ف ا ل و م ل ا ط ف ة ا ل أ و ل ا د وحيث إ ن كل شيء لذيذ موجود في ا ل ج ن ة فلا ص ح ة لقول من يقول لا وجود ل م ح ب ة ا ل أ ط ف ا ل ومداعبتهم في ا ل ج ن ة لخلوها من التكاثر والتناسل بل هناك الفوز العظيم ب م ح ب ة ا ل أ ط ف ا ل و م ل ا ع ب ت ه م بصفاء تام و ل ذ ة ك ا م ل ة طوال ملايين السنين من دون أ ن يشوبها الم ولا كدر بدلا من محبتهم وملاعبتهم في عشر سنوات د ن ي و ي ة ق ص ي ر ة ث ا ن ي ة م ش و ب ة ب ا ل آ ل ا م كل هذا تحققه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ب ج م ل ة ولدان مخلدون فتصبح أ ك ب ر مدار لسعاده المؤمنين وتزف اعظم بشرى لهم ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة كان هناك ذات يوم رجل كريم في السجن أ ل ح ق به ولده الحبيب أ ي ض ا فكان ي ت أ ل م كثيرا بمشقات عجزه عن ت أ م ي ن ر ا ح ة ابنه فضلا عن مقاساته آ ل ا م ه ا ل ش خ ص ي ة بعث إ ل ي ه الحاكم الرحيم أ ح د ا ليبلغه ان هذا الطفل و إ ن كان ابنك إ ل ا أ ن ه واحد من رعيتي و أ ح د أ ف ر ا د أ م ت ي ساخذه منك ل أ ر ب ي ه في قصر جميل فخم بدا الرجل و ا ل ب ك ا ء و ا ل ح س ر ة والتاوه وقال لا لا أ ع ط ي ولدي ولا أ س ل م ه انه مدارس ل و ا ن ي ان برا له أ ص د ق ا ؤ ه في السجن يا هذا لا داعي ل أ ح ز ا ن ك ولا معنى ل ت أ ل م ك إ ن كنت ت ت أ ل م ل أ ج ل الطفل فهو سيمضي إ ل ى قصر بارخ رحيب بدلا من أ ن يبقى في هذا السجن الملوث المتعفن الضيق و إ ن كنت م ت أ ل م ا لذات نفسك وتبحث عن نفعك الخاص ف إ ن الطفل سيعاني مشقات ك ث ي ر ة مع ضيق و أ ل م شديدين فيما إ ذ ا بقي هنا ل أ ج ل أ ن تحصل على نفع مؤقت ومشكوك فيه أ م ا إ ذ ا ذهب إ ل ى هناك فسيكون و س ي ل ة ل أ ل ف نفع و ف ا ئ د ة لك ذلك ل أ ن ه سيكون سببا لدرء ر ح م ة الحاكم لك وسيصبح لك في حكم الشفيع ولا بد أ ن الحاكم س يوما ر غ ب ي في أ ن يسعده باللقاء معك ولا جرم أ ن ه لن يرسله إ ل ي ك في السجن بل س ي أ خ ذ ك إ ل ي ه ويخرجك من السجن ويبعثك إ ل ى ذلك القصر لتحظى باللقاء مع الطفل فيما إ ذ ا كنت ذا طاعه له و ث ق ة به وفي ض ه و ر هذا المثال يا أ خ ي العزيز ينبغي أن يتفكر فيه أمثالك من المؤمنين أن من أمثالك عندما يتوفى اطفالهم ويقول إ ن هذا الطفل بريء و إ ن خالقه رحيم وكريم فبدلا من ر ق ة ا ل ق ا ص ر ة عليه وبدلا من ت ر ب ي ة ا ل ن ا ق ص ة له فقد احتضنته ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة وضمته ا ل ع ن ا ي ة ا ل إ ل ه ي ة إ ل ى كنفها العظيم و أ خ ر ج ت ه من سجن المشقات والمصائب و ا ل آ ل ا م ا ل د ن ي و ي ة وارسلته إ ل ى ظلال ج ن ة ف ي ا ل د و س ي العظيم فهنيئا لذلك الطفل ومن يدري ماذا كان يعمل وكيف كان يتصرف لو ظل في هذه الدنيا لذا ف أ ن ا لست م ت أ ل م ا علي ه بل أ ر ا ه سعيدا محظوظا أ م ا ت أ ل م لنفسي بالذات فلا أ ت أ ل م لها أ ل م ا شديدا فيما يخص م ت ع ت ا ل خ ا ص ة إ ذ لو كان باقيا في الدنيا لكان يضمن لي م ح ب ة ا ل أ و ل ا د وملاعبتهم ا ل م ؤ ق ت ة زهاء ع ش ر ة أ ع و ا م وهي مشوه ب ا ل آ ل ا م ولربما لو كان صالحا ضارا وكان ذا ق د ر ة في أ م و ر الدنيا كان يمكنه أ ن يعينني ويتعاون معي إ ل ا أ ن ه بوفاته فقد ضمن لي م ح ب ة ا ل أ و ل ا د و ل ع ش ر ة ملايين من السنين وفي ا ل ج ن ة ا ل خ ا ل د ة و أ ص ب ح مشفعا لي للدخول الى ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ة فلا أ ك و ن إ ذ ن شديد ا ل ت أ ل م عليه حتى على حساب نفسي كذلك ل أ ن من غابت عنه م ن ف ع ة ع ا ج ل ة مشكوك فيها وربح أ ل ف م ن ف ع ة آ ج ل ة م ح ق ق ة الحصول لن يظهر ا ل أ ح ز ا ن ا ل أ ل ي م ه ولن ينوح يائسا أ ب د ا ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن الطفل المتوفى لما كان إ ل ا مخلوقا لخالق رحيم وعبدا له وبكل كيانه مصنوعا من مصنوعاته سبحانه وصديقا مودعا من لدنه عند الوالدين ليبقى مؤقتا تحت رعايتهما وقد جعل سبحانه أ م ه و أ ب ا ه خادمين أ م ي ن ي ن له ومنح ك ل منهما ش ف ق ة م ل ذ ة أ ج ر ة ع ا ج ل ة إ ز ا ء ما يقومان به من خدمه و ا ل آ ن إ ن ذلك الخالق الرحيم الذي هو المالك الحقيقي للطفل وله فيه تسع وتسعون و ت س ع م ا ئ ة ح ص ة ولوالده ح ص ة و ا ح د ة إ ذ ا ما أ خ ذ بمقتضى رحمته وحكمته ذلك الطفل منك منهيا خدماتك له فلا يليق ب أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ن يحزنوا يائسين ويبقوا صارخين بما يومئ ل ل ش ك و ى امام مولاهم الحق صاحب الحصص ا ل أ ل ف مقابل ح ص ة ص و ر ي ة و إ ن م ا هذا ش أ ن أ ه ل ا ل غ ف ل ة و ا ل ض ل ا ل ة ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة لو كانت الدنيا أ ب د ي ة أ أبدى ب د ا ل آ ب ا د ولو كان ا ل إ ن س ا ن فيها خالدا مخلدا أ و لو كان الفراق أ ب د ي ا إ ذ ن لكان للحزن ا ل أ ل ي م و ا ل أ س ف اليائس ي معنى ما ولكن ما دامت الدنيا دار ض ي ا ف ة ف إ ن م ا ذهب الطفل المتوفى فكلنا نحن و أ ن ت م كذلك إ ل ى هناك راحلون لا مناص ثم إ ن هذه ا ل و ف ا ة ليست خ ا ص ة به هو وحده بل هي طريق يسلكه الجميع ولما لم يكن الفراق أ ب د ي ا كذلك بل سيتم اللقاء في ا ل أ ي ا م ا ل م ق ب ل ة في البرزخ وفي ا ل ج ن ة لذلك ينبغي القول الحكم لله إ ن لله ما أ خ ذ وما أ ع ط ى مع الاحتساب والصبر الجميل والشكر قائلين الحمد لله على كل حال ا ل ن ق ط ة ا ل خ ا م س ة إ ن ا ل ش ف ق ة التي هي أ ل ط ف تجليات ا ل ر ح م ة ا ل إ ل ه ي ة و أ ج م ل ه ا و أ ط ي ب ه ا و أ ح ل ا ه ا لهي إ ك س ي ر نوراني وهي أ ن ف ذ من العشق بكثير وهي أ س ر ع و س ي ل ة للوصول إ ل ى الحق تبارك وتعالى نعم مثلما أ ن العشق المجازي والعشق الدنيوي بمشكلات ك ث ي ر ة جدا ينقلبان إ ل ى العشق الحقيقي فيجد صاحبه الله جل جلاله كذلك ا ل ش ف ق ة ولكن بلا مشكلات تربط القلب بالله سبحانه ليوصل صاحبه إ ل ى الله جل جلاله ب أ ق ص ر طريق واصفر شكل والوالد أ و ا ل و ا ل د ة على السواء يحبان ولدهما بملء الدنيا كلها فعندما يؤخذ الولد من أ ي منهما ف إ ن ه إ ن كان سعيدا ومن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن يعرض وجهه عن الدنيا ويدير لها ظهره فيجد المنعم الحقيقي حاضرا فيقول ما دامت الدنيا ث ا ن ي ة ز ا ئ ل ة فلا تستحق إ ذ ا ربط القلب بها فيجد إ ز ا ء ما مضى إ ل ي ه ولده ع ل ا ق ة و ث ي ق ة ويغنم ح ا ل ة م ع ن و ي ة س ا م ي ة إ ن أ ه ل ا ل ر ف ل ة والضلاله لمحرومون من س ع ا د ة هذه الحقائق الخمس وبشرياتها فقيسوا على ما ي أ ت ي مدامهم فيه من أ ح و ا ل أ ل ي م عندما تشاهد و ا ل د ة عجوز طفلها الوحيد الذي تحبه حبا خالصا يتقلب في السكرات يذهب فكرها حالا إ ل ى رقوده في تراب القبر بدل فراشه الناعم الوثير لما تتصور الموت عدما وفراقا أ ب د ي ا لتوهمها الخلود في الدنيا و ن ت ي ج ة ا ل غ ف ل ة والضلاله لذا لا يخطر على بالها ر ح م ة الرحمن الرحيم ولا جنته ولا ن ع م ة فردوسه المقيم ف أ ن ت تستطيع أ ن تقيس من هذا مدى ما يعانيه أ ه ل الضلاله والغفله ة من ألم وحزن م يائس بلا بصيص من أ م ل بينما ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م وهما و س ي ل ة س ع ا د ة الدارين يقولان للمؤمن إ ن هذا الطفل الذي يعاني ما يعاني من سكرات الموت سيرسله خالقه الرحيم إ ل ى قدس جنته بعدما يخرجه من هذه الدنيا ا ل ق ذ ر ة زد على ذلك أ ن ه سيجعله لك مشفعا كما سيجعله لك أ ي ض ا ولدا أ ب د ي ا فلا تقلق إ ذ ن ولا تغتم فالفراق مؤقت واصبر قائلا الحكم لله إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون الباقي هو الباقي سعيد النورسي